Några grabbar, en fånig يقدم <تصفيق> انا عايز اقول ايه الليله انا عايز اقول لك اعترف اعترفي لازم نعترف بذنوبنا يا جماعة ما تقولش ليه انا كده كويس المناظر اللي قعدنا بنشوفها الوقتي البنت اللي ممكن تكون عاملة اللي ما يتعملش وتقول لك ليه انا كده كيس انا بأ... انا بعمل ايه انا في ايه غلط الشاب اللي تيجي تكلمه يقول لك الكلام ده انا عارفه انا شاب معتدل جدا انا بحبش التطرف ده اللي بينكروا انهم بيعصوا ربنا حتى الملتزمين والملتزمات اللي موهمين انهم ما بيعصوش سبحانه وتعالى اعترفوا بذنوبكم اللي مرضاش يعترف من اول معاصر ربنا من اول رجل حطها في طريق المعصية بلقت عقوبات المعاصر تتنزل عليه في الدنيا في الدنيا قبل الاخرى عايش مخنوق عايش طهقان متخانق مع كل الناس مش طايق نفسه يقوم يدور على معصية تانية ترفيها عن نفسه يخلص من الدنيا ييجي الموت يقول خلاص الحمد لله أنا هموت واستريع حنزل في التربة ما هوش عارف ان عذاب القبر وعذاب الموت بالنسبة للعاصر اشد من كل ما م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 إنما الناحية التانية بقى الجنة بقى يا جماعة الجنة اللي بيتموها المطرق من واحد الدنيا اللي اعترف بزنوب لما يجي المؤمن يموت يقول يا أنا عشت جنة خسارة الجنة اللي عاشتها جنة الصحبة الصلحة وجنة الدين وجنة العبادة خسارة الجنة اللي تروح مني يفائدة بنعيم الموت أعظم من كل ما رأى ثم لما ينزل قبره ياه إيه السعادة اللي أنا كنت فيها دي أنا يخسار على بخلصة فائدة بناعين القبر أشد من كل ما رأى يلاقي واحد دخل عليه وقشه جميل وقشه جميل وقشه جميلة جميل. جميل. انت مين انت مين وجهك الوجه الذي يأتي بالخير يقولوا انت مش عارفني ألا تعرفوني أنا عملك الصالح مش فاكرة جلدة المصحف بتاعك اللي تنحلت من الهراية منتش فاكرة صيامك وقيامك وذكرك مش فاكرة خوفك من ربنا أكو تبخب منه قوي وحبك لربنا كنت بحبه قوي ما انتش فاكره الدروس اللي حضرتيها والتجويد اللي اتعلمتيه مش فاكره المعاصي اللي انت ضحيتي عشان ربنا بيها مش فاكر اللي انت سبته عشان ربنا ما انتش فاكر المال الحرام اللي ضحيت بيه عشان ربنا انا وصفت لكم طريقين وصفت طريقين يا شباب طريق اللي اعترف وطريق اللي مارضاش يعترف اللي مش هيرضى يعترف اعترفنا بذنوبنا في النار فاعترفوا بذنبهم وما تهاونوا في في الوادي الصحيح والعوذ بالله إنما اللي قال اعترفت بذنبي قولي ربنا اعترفت بذنبي قولي ربنا اعترفت بذنبي أنا عايز اعترافات ليلية يبقى منهج حياتنا على فين يا شباب على ورقة على المكتب نكتب اعترافاتنا للربنا بكل اللي احنا عملها حتى لو بالرموض أو نجيب ورقة السودة كاربونسود وخلص تفكرنا باللي احنا عملها أو نصور الفيرس بتاع مجلد الكبائر وبس ونبقى نبص فيه الماضي خلص نعفل في ربنا سبحانه وتعالى كل ليلة ونقول يا رب احنا تبنائك يا رب واعترفنا بزنوبنا طهرنا يا رب طهرنا يا رب أتيت إليك يا رب العباد بإفلاسي وذلي وانفرادي وها أنا واقف بالباب آباكي زمانا ما بلغت به مرا